بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإِخْوَةُ الأكارم مع الدرس الثامن من دروس أسماء الله الحسن أيها الإخوة لا بد من أن نعرف الله ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى جزء من معرفته إنه موجود وإنه واحد وإنه كامل لا بد من معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته الفضله لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحبها دخل الجنة، من أحبها دخل الجنة. ولكن الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى لا يعرفه إلا الله. هذه حقيقة يجب أن تكون بين أيدينا. لا يعرف الله إلا الله. ونحن إذا أردنا أن نعرفه كمن يأخذ مخيطا ويغمسه في مياه البحر ثم لينزعه فلينظر بما يرجع هذا تشبيه ورد في الحديث الشريف قال عليه الصلاة والسلام ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر فإذا كانت معرفة الله سبحانه وتعالى بحرا فمعرفة الإنسان لله عز وجل لا تزيد عن ما يحمل المخيط إذا غمس في مياه البحر ولكن كما قال الإمام علي كرم الله وجهه، أخذ القليل خير من ترك الكثير. الآن سؤال، هل بالإمكان أن نضرب بعض الأمثلة كي نتعرف إلى الله عز وجل يعني يجوز أن نضرب أمثلة منتزعة من حياتنا من أجل توضيح بعض الحقائق من يجيب عن هذا السؤال يجوز يجوز ولله المثل الأعلى أنا سأتيكم بالدليل الدليل هو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرفنا بذاته فضرب المثل قال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 ولا شريك له ولا أحد يشركه في حكمه ضرب هذا المثال إذا يمكن أن أستخدم بعض الأمثال لمعرفة أسماء الله الحسنى السبب هو أن اسم اليوم هو المتكبر وكلمة متكبر إذا أطلقت على إنسان تنفر النفس منه يقال لك فلان متكبر يا أخي ما لك وله فلان متكبر ولكن المتكبر هو الله سبحانه وتعالى فمن أجل أن أوضح لكم هذا الإثم أنا مضطر إلى أن أضرب بعض الأمثال إنسان بحاجة ماسة إلى مئة ألف ليرة ليجري بها عملية جراحية تحدد مصيره في الحياة لا بد من أن تجرى هذه العملية ولا بد من هذا المبلغ ولا يملك هذا المبلغ توجه إلى رجل من أقربائه فقال يا فلان أمعك هذا المبلغ قال له نعم معي هذا المبلغ وتوجه إلى إنسان آخر من أقربائه وسأله السؤال نفسه قال يا فلان معك هذا المبلغ قال نعم معي هذا المبلغ لكن الأول كاذب لا يملك هذا المبلغ ولا عشره ولا ليرة واحدة والثاني يملك أضعافا مضاعفة الذي قال نعم معي هذا المبلغ هذا الكلام يعد كمالا في حقه أم نقصا الذي لا يملك نقصا كاذب يدعي ما ليس له هو فقير ليس في جيبه ليرة واحدة والثاني لو أنه قال لقريبه لا لا ليس معي شيء وتواضع هل إذا تواضع يكون كاملا أم ناقصا ناقص إذا تواضع يجب أن يقول لا معي هذا المبلغ وخذ هذا المبلغ فالتكبر في الله كمان وفي العبد نقص واضحة التكبر في الله كمان وفي العبد نقص لأن الله خالق الأكوان بيده ملكوت كل شيء كن فيكون إليه يرجع الأمر كله لا نهاية لعظمته، لا نهاية لكماله، لا نهاية لعلمه، لا نهاية لقوته، فإذا تكبر الله سبحانه وتعالى يعني عرف أنه عظيم، وهذا ينقلنا إلى اسم آخر من أسماء الله الحسنى وهو اسم المؤمن يعرف نفسه، يعني أنت إذا كنت تحمل أعلى شهادة في اللغة العربية وجلس إلى جانبك إنسان يحمل كفاءة وقرأ النص أمامك فإذا في قراءته أغلاط كثيرة يعني أنت مهما كنت متواضعا ألا تعرف أنك في اختصاصك متفوق وتحمل هذه الدرجة العلمية وأن هذه القراءة كلها أغلاط نعم إذا بادئ ذي بدء إذا قال الجبان أنا شجاع فهذه صفة نقص في حقه وإذا قال البخيل أنا كريم فهذا الكلام نقص في حقه وإذا قال الجاهل أنا عالم فهذا نقص في حقه أما إذا قال العالم أنا عالم وسأجيبك عن سؤالك رحمة بك هذا نقص أم كمال كمال وإذا قال الشجاع أنا شجاع وسأدافع عن نقص أم كمال كمال وإذا قال الكريم أنا كريم وخذ هذا المال نقص أم كمال كمال إذا لمجرد أن تقول الله متكبر فهو من صفات فهو من أسماء الكمال ولمجرد أن تقول فلان متكبر فالتكبر صفة نقص في الإنسان هذه الحقيقة الأولى في هذا الدرس. يعني الإنسان إذا قال المتكبر الجبار المنتقم ينبغي أن يسأل أهل الذكر ينبغي أن يسأل أهل الذكر شيء آخر المتكبر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 أيها الأخوة الأكارن، الاسم الجليل اسم المتكبر من أسماء الله الحسنى. نرحب بالسيد وزير الأوقاف الأستاذ عبد المجيد أطرابلسي ونرجو له التوفيق والنجاح في عمله. عليكم السلام. هل وسهلا أستاذ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. فالله سبحانه وتعالى حينما يوصف بأنه متكبر فهي صفة كمال في حقه. أما إذا وصف العبد لأنه متكبر فهي صفة نقص في حقه لأن العبد مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى الله خالق السماوات والأرض بيده ملكوت كل شيء إليه يرجع الأمر كله إذا أراد شيئا أن يقول لهكم كن إذا إذا كان الله متكبرا فهو يعرف ذاته وهذا يتصل باسم آخر من أسمائه الحسنى ألا وهو المؤمن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبرياء رداءي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته إلى النار وفي رواية أخرى قصمته ولا أبالي بعض العلماء يقول المتكبر من الكبرياء والكبرياء هو الملك قال تعالى وتكون لكم الكبرياء في الأرض أي الملك فالمتكبر هو الملك الذي لا يزول سلطانه والعظيم الذي لا يجري في ملكه إلا ما يريد وهو الله الواحد القهار هذا معنى من معاني المتكبر معنى آخر المتكبر من الكبير والعظيم فلما رأينه أكبرنه أي عظمناه وقطعنا أيديهن ومعنى قطعنا أيديهن كما قال العلماء جرحنا أصابعهم الله متكبر أي كبير ليس لكبريائه نهاية وهو عظيم ليس لعظمته غاية هذا المعنى الثاني من معاني المتكبر والمعنى الثالث المتكبر هو الذي تكبر عن ظلم العباد والمتكبر هو الذي انفرد بالكبرياء والملكوت وتوحد بالعظمة والجبروت والمتكبر هو الذي بيده الإحسان ومنه الغفران والمتكبر الذي ليس لملكه زوال ولا لعظمته انتقال أيها الإخوة الأكارم من معاني المتكبر العظيم ذو الكبرياء وأصل التكبر الامتناع وعدم الانقياد الله سبحانه وتعالى طريق الإرادة والمتكبر هو الذي تكبر عن كل نقص ترفع عن كل نقص وتعظم عما لا يليق به المتعالي عن صفات خلقه أيضا كل هذه التعريفات لإسم المتكبر والله سبحانه وتعالى كما قلت قبل قليل لا بد من أن نعرفه لأننا إذا عرفناه أطعناه إنما يخشى الله من عباده العلماء لا يصح عملنا إلا إذا عرفناه ولا نسعد في الدنيا والآخرة إلا إذا صح عملنا ثلاث فقرات لا بد من أن نعرفه فإذا عرفناه أطعناه وإذا أطعناه سعدنا بقربه في الدنيا والآخرة إذا المتكبر المتعالي عن صفات خلقه كامل في ذاته كامل في صفاته كامل في أفعاله النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله أوحى إليه أن تواضع حتى لا يسخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل أحب ثلاثة وحبي لثلاث أشد أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد وأحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد وأحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد وأبغض ثلاثة وبغضي لثلاث أشد أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد وأبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد هل تصدقون أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل أحد لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لماذا؟ قال لأن الكبر يتناقض مع العبودية لله عز وجل. أنت عبد وهو رب. فإذا نازعته رداءه وإزاره قفمك ولا يبالي، كما وردت الحديث الشريف. الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله درجة. رفعه بها درجة حتى يجعله في أعلى الليين. النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة دخلها متأطئ الرأس حتى كادت عمامته تلامس عنق, عنق بعيره تواضعا لله عز وجل دخل عليه رجل أخذته رعدة فقال هون عليك يا أخي إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة بمكة إذا تكبره وكبرياؤه ورفعته وعلاه ومجده وثناؤه وعلوه وبهاؤه كل ذلك إخبار عن استحقاقه لنعوت الجلال وتنزهه عن النقائص والآفات قال أحد العارفين بالله في المناجاة قال يا رب بماذا أتقرب إليك فوقع في قلبه أن يا عبدي تقرب إلي بما ليس فيه فقال يا رب وما الذي ليس فيك قال الذل والافتقار الذل والافتقار وهو من أقرب الأبواب إلى الله عز وجل ومن أنجحها أن تأتيه طائعا أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا وسلم إلينا الأمر في كل ما يكون فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك ثم ضع نفسك بالذل له قبل أن النفس قهرا تضعك ثم ضع نفسك بالذل له قبل أن النفس قهرا تضعك أحد العارفين بالله يقول لَأَنَّ أَبِيَّ لَأَنَّ أَبِيَّ نَائِمًا طبعًا صلى العشاء وصلى الفجر في وقته لكن ما صلى قيام الليل معنى ذلك لان أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا دخل بالكبر ولو لم تذنب لخفت عليكم ما هو أكبر ما الذي هو أكبر من الذنب العجب طبعا لا يعرف اسم المتكبر إلا من جال فكره في الكون يقول بعض العلماء إن في الكون من المجرات أحدث رقم هذا ما يزيد عن مليون مليون مجرة وفي كل مجرة ما يزيد عن مليون مليون نجم وأن بين الأرض والقمر ثانية ضوئية واحدة الضوء يقطع في الثانية ثلاث مائة ألف كيلومتر وبين الأرض والشمس ثمان دقائق وبين الأرض وأقرب نجم ملتهب أربع سنوات ضوئية أربع سنوات ضوئية أقرب نجم ملتهب فإذا أردنا أن نقطع هذه المسافة بسيارة لاحتجنا إلى ما يقرب من خمسين مليون عام. إذا الإنسان ركب مركبة واتجه نحو أقرب نجم ملتهد في الكون إلى الأرض هو المتكبر يحتاج إلى ما يقارب من خمسين مليون عام فما قولكم بنجم القطبي الذي يبعد عنا أربعة آلاف سنة ضوئية ضرب ألف يعني خمسين مليون ضرب ألف خمسين ألف مليون عام للقطب أربعة آلاف سنة ضوئية أربع سنوات أربع ثلاث فما قولكم بالمرأة المسلسلة تلك المجرة الصغيرة التي تبعد عنا مليون سنة ضوئية فما قولكم بأحدث مجرة اكتسفت تبعد عنا ستة عشر ألف مليون سنة ضوئية فلا أقسموا بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إذن هو المتكبر؟ الإنسان إذا قال أنا من أنت هذه المسافات يعني هذه المجرة كانت في هذا المكان قبل 16 ألف مليون سنة ضوئية وهي الآن لا يعلم مكانها إلا الله قلت لكم من قبل أن بين الأرض والشمس مئة وثمانية وخمسين مليون كيلومتر وأن الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة وأن في برج العقرب نجما صغيرا أحمر اللون متألقا اسمه قلب العقرب اسمعوا يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهم هو المتكبر, هو المتكبر أيها الإخوة الأكارم الكون مظهر لأسماء الله الحسن وصفاته الفضلة لا تدركه الأبصار ولكن الكون بين أيدينا وهو يجثد ويظهر عظمة الله عز وجل هذا في سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم من منا يصدق أنه باللقاء الزوجي الواحد في 300 مليون حوين ينطلق من الرجل وعلى كل حوين خمسة آلاف مليون معلومة هذا الرقم دقيق جدا متأكد منه. خمسة آلاف مليون معلومة أي المورسات لا ترى إلا بالمجهر خلايا الدماغ 140 مليار خلية سمراء اللون لم تعرف وظيفتها بعد في الشبكية 130 مليون عصية ومخروط من أجل تحقيق الرؤية الدقيقة في العصب البصري 900 ألف عصب من منا يصدق أن الإنسان إذا ذهب إلى شمال الأرض إلى القطب المتجمد الشمالي حيث الحرارة سبعين تحت الصفر، بإمكانه أن يرتدي معطفا جيدا وأن يضع الأشياء التي تقيه البرد لكن بإمكانه أن يغطي عينيه إذا ماء العين لمجرد أن يلامس الهواء الخارجي يجب أن يتجمد من وضع في ماء العين مادة مضادة للتجمد هو المتكبر ما نسي هذه إذا إنسان عاش هناك بلا هذه المادة يفقد بصره فورا هو المتكبر تفكر في خلق الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب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 يصل الصوت إلى الأذن اليمين إذا كان المصدر من اليمين قبل الأذن اليسار بواحد على 1625 جزء من الثانية وهذا الجهاز في الدماغ يحسب هذا التفاضل ويعرف الإنسان جهة الصوت ولولا هذا الجهاز لما عرفت جهة الصوت أبدا هو المتكبك أثماء الله عز وجل لا يمكن أن نعرفها إلا من خلال الكون من خلال هذه الآيات الدالة على عظمته من منا يصدق أن قلبه كلكم عندكم مستودعات للوقود السائل إذا عنده متر مكعب يعني خمس براميش طيب من أمتار مكعبة من منا يصدق أن القلب يضخ في اليوم الواحد ثمانية أمتار مكعبة وأن قلب الإنسان الذي يعيش في عمر متوسط يضخ ما يملأ أكبر ناطحة سحابة العالم هذا القلب أتحسب أنك جرم صغير وفيك طول العالم الأكبر من منا يصدق أن في كبده أن في الكبد وظائف تزيد عن خمسة آلاف وظيفة وأن الإنسان من دون كبد يعيش ثلاث ساعات فقط يعني إذا أردت أن أمضي في الحديث عن معجزات الله عز وجل عن إعجاز الله في خلقه الأمر لا ينتهي ولكن الله سبحانه وتعالى لخص هذا كله في آيتي قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون أنت معك جهاز إضاح معك وسيلة إضاح مستمرة لو مضيت في حياتك الدنيا تفكر في عظمة خلق الإنسان لعرفت الله عز وجل الآن هذا الذي يتكبر وهو من بني البشر كم هو ظالم لنفسه يعني الله سبحانه وتعالى تلطف بنا قبل أسابيع حينما جاءت هزة أرضية خفيفة جدا لو أنها كانت أشد لكانت أخبارنا في الآفاق 80 ألف قتيل 70 ألف جريح تحت الأنقاض أبنية متهدمه هكذا نصر يختر لو كان خمسة يختر كنا ما اجتمعنا في هذا المجلس كنا على أي شيء نتكبر نحن بلطف الله عز وجل هزتان أرضيتان لا تبقي ولا تزر فعلام الكبر يعني مدن رائعة مدن جميلة جدا أصبحت أثرا بعد عين في ثواني فعلام الكبر حينما انحبثت أنطار السماء وأصبح كأس الماء مهددا هددنا بكأس الماء هل في الأرض كلها جهة تستطيع أن تتخذ قرارا بإنزال الأمطار إلا أن الله سبحانه وتعالى تلطف بنا وأكرمنا وأرانا من آياته هو المتكبر من نحن؟ أي صح أن يكون إنسان متكبر؟ هذه المركب التي سموها إشلينجر المتحدي اسمها فيه سوء أدب مع الله عز وجل فيها سبع رواد فضاء معهم رائدة فضاء أيضا لينجب ولد في الفضاء الخطة كانت أن تحمل هذه المرأة من أحد هؤلاء الرجال وأن تنجب مولودا في الفضاء ما هي إلا سبعون ثانية حتى أصبحت كرة من اللهب علام الكبر من أنت أنت كن فيكون زل فيزول لا شيء لذلك وما لسوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع وما لسوى قرع لبابك حيلة فإذا رددت فأي باب أقرع وأنت في أعلى درجات العبودية مفتقر إلى الله عز وجل وأنت في أوج قوتك وأوج صحتك وأوج علمك يجب أن تكون مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى إذا أقدمت على عمل فقل اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المثيل من منا يصدق أن أقول لكم هذه الأمثلة على أن الإنسان لا يصح له أن يتكبر فإذا تكبر فهو أحمق نقطة من الدم لو تجمدت في بعض شرايين المخ في مكان يصاب بالشلل كان معزز مكرم خفيف وضيء أصبح ملقا على السرير أقرب الناس إليه يتمنى موته على ماذا القبر هذه النقطة لو تجمدت في مكان آخر لفقد الإنسان ذاكرته حدثني أخ ابن أحد إخوة إخوتنا الكرام توفي والده وقبل وفاة والده فقد ذاكرته خرج من معمله وبيته في في المهاجرين وبقي يبحث عن بيته نصف ساعة ما عرفه من أنت بلا ذاكرة تفقد معلوماتك لا ت لا لا تبقى طبيبا دخل ابن على أبيه وهو صيدلي قال من أنت قال له أنا ابنك يا يا أبيه قال لا أعرفك هي إذا كان نقطة ما بمكان آخر فقد ذاكرته بمكان ثالث أصبح لا يبصر كل ما في الدنيا من جمال فقده لا ألوان ولا جبال خضراء ولا بحار زرقاء ولا طفل جميل ولا أبدا انتهى انتهى كل الجمال من منه سمعت أنه أحد الأدباء كان كثيف البصر كان يقضي الصيف في النمسا في أجمل مكان أنا أقول والله لو قضى لو قضاء الصيف الصعيد بغرفة مكيفة كالنمسة تماما إنه لا يرى شيئا لو قضى الصيف الصعيد بغرفة مكيفة كأنه قضاها في النمسة فالإنسان لما طبعا إذا غض بصره عن محارم الله إذا باتت هذه العين خاشعة لله أغلب الظن أن الله سبحانه وتعالى لا يفجعه به ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني من تعلم القرآن متعه الله بعقله ومن حفظ بصره متعه الله ببصره ومن حفظ سمعه متعه الله بسمعه رجل أحد علماء دمشق الكبار علم ثلاث أجيال أول جيل والثاني والثالث كان يرى أحد في الطريق قل له يا بني كان أبوك تلميذي كنت أنت تلميذي وكان أبوك تلميذي وكان جدك تلميذ بدأ بالتعليم في العام في الثمانية عشر عاما من عمره وتوفي في الثامنة والتسعين وكان مستقيم القامة حاد البصر مرهف السمع وأكرمه الله بأن زوجته عاشت مثله كان يقول يا بني كان يقال له يا سيدي ما هذه الصحة يقول يا بني حفظها في الصغار فحفظها الله علينا في الكبر من عاش تقيا عاش قويا ألا تحب أن, تكون أن يكون لك خريف عمر رائع جدا مكاني وصحة واحترام ورزق فيه بحبوحة فاتق الله إذا أردت أن تكون كريما على الله فتتق الله إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديه طيب هاي معامل معامل كريات الدم الحمراء في نقي العظام هناك مرض خطير اسمه فقر الدم لا مصنع هذه الخلايا هذه المعامل في نقي في نقي الدم تصنع في كل ثانية 2.5 مليون كرية حمراء أحيانا تتوقف عن العمل بلا سبب وهذا المرض اسمه فقر الدم لا مصنع لماذا الكبر يعني أنت مليون خطر بهددا مليون خطر ماذا تفعل والله أعرف شخص يعني كان من أولي اليسار وله مكان مرموقة في البلد فقد بصره دخل عليه أحد أصدقائه قال له والله يا فلان أتمنى ألا أحمل هذه الدكتوراة وألا أكون في هذا في هذا المنصب وألا أكون بهذه البحبوحة وأن أقبع على الرصيف أتكسف الناس وأن رد الله إلي بصري هذه نعمة يجب أن نحفظها بطاعة الله عز وجل من منا هذا الورم من أين يأتي الإنسان بكامل فحته فجأة تضطرب الخلايا في نموها فتكون القاضية هاتان الكليتان أحيانا تتوقفان فجأة عن العمل مرض اسمه هبوط مفاجئ في وظائف الكليتين كل اسبوع مرتين بالمواسم غسيل دم وشيء لا يحتمل إذن علامة التكبر هل تملك كليتيك هل تملك قلبك هل تملك دسامات القلب هل تملك الشريان التاجي المغذي للقلب هل تملك أن تبقى الأوعية الدماغ واسعة ما تضيق هل تملك هل تملك أعصاب الحسنة تتلاف أو تلتهب؟ هل تملك ما يتكلس الإنسان مفاصله وصير قطعة واحدة هناك أمراض كثيرة جدا علامة تكبر هل تملك هذا اللسان وأنت نائم يزداد لعابك في فمك يذهب تنبيه إلى الدماغ زاد اللعاب يا أخي حللنا يأتي الدماغ فيأمر لسان المزمار فيفتح الفتحة عن الرئتين إلى المري فيسقط اللعاب في المري وأنت نائم وأنت نائم وأنت نائم يقلبك الله ثمان وثلاثين مرة وأنت لا تدري بس ذات اليمين وذ حتى ما ذات اليمين وذات الشمال وأنت نائم هذه نعم الله عز وجل تأمل فيها تحب الله عز وجل تبادر إلى طاعته لا تنظر إلى صغر الزم ولكن انظر على من اجترأت يعني هذا ثقب البوتال في القلب لو كان منسد ماذا يفعل بده مليون ليرة الابن عملية جراحية فتحة بين الأذينين هكذا قال لي بعض الأطباء تأتي جلطة فتغلقها يد من داخل القلب يد من جاءت وأغلقت هذه الفتحة ثقب البوتال لو, لو بقيت مفتوحة الطفل أزرأ اللون الدم ينتقل من أذين إلى أذين لا, لا يتصفى عن طريق رئتين إنسان أيام يأتي مولود كامل يا ربي لك الحمد لو في زراء لو بده عملية بكلف مليون ليرة ماذا نفع هذا علامة الكبر يا الله عز وجل قادر يبيعك بيتك ومتجرات من أجل عملية جراحية وحده ليس كذلك علامة الكبر أنا أؤكد على موضوع الكبر في حق الله كمان وفي حق العبيد نقصان أعرف صديق إلي توفي بمرض اسمه نقص الصفائح الدموية الإنسان من دون صفيحات دموية ينزف دمه كله من سقب إدرة في الدم هرمون للتجلط هرمون للتميع من توازن هرمون التميع والتجلط يبقى هذا الدم بهذا الشكل السائل لو زاد هرمون عن هرمون أصبح الدم وحلا في الأوعية لو زاد الثاني أصبح الدم مائعا مين نظام؟ أنت نايم مرتاح ربنا عز وجل ما وكل الأمر إليك أنا بعرف مرة فكرت في موضوع قلت لو أنه الإنسان يكلف بالتنفس ما بيرنام بيلتغى النوم كلية فعم بتكلم مع أخ طبيب قال لي وهذا مرض يقع أحيانا قال هذا المرض مركز التنبيه النوبي في البصلة السيثائية تعطى في دول الآن راقي جدا وغالي جدا لازم يأخذ كل ساعة أحبه طول الليل بيحط لك أربع النبهات على الساعة وحدة بيأخذ حبه بجعبنا أربعة ثانية على الساعة ثمتين والساعة ثلاثة والساعة أربعة والساعة خمسة أي حياتي وأنت لا تدفل أنت نام مرتاح تنفس بأعيوننا والهضم والقلب والرئتين والحركات يعني الحديث عن إعجاز عن عظمة خلق الإنسان الإنسان كلما ازداد علما ازداد تواضعا والدليل قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشى الله عز وجل العلماء وحدهم لأن يكون عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة تهلك يقول الإمام الغزالي العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا يعني ما من قيمة اعتمدها الله عز وجل بين خلقه إلا قيمة العلم هناك مجموعة قيم يتفاضل بها الناس فيما بينهم المال والصحة والوسام والقوة والزكاء أما قيمة العلم اعتمدها الله عز وجل في القرآن فجعلها قيمة وحيدة للترجيح بين خلقه قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ورث بعض الأحاديث تبارك الذي قسم العقل بين عباده أشتاة إن الرجلين لا يستوي عملهما وبرهما وصومهما وصلاتهما ويختلفان في العقل كذرة جنب أحد وما قسم الله لعباده نصيبا أوفر من العقل واليقين تلك المرة أحد أقربائي توفي بمرض الطحال زاد نشاطه هو مقبر الطحال فصار يأخذ الكورية الحمراء الحية والميتة فيذمرها وانتهت حياته بهذه الطريقة يترى يهتم بالطحال لما بالبنكرياس لما بالكبد لما بالرئتين لما بالقلب علامة الكبر علامة الكبر. لذلك ما, ما من يوم ينشق فجره إلا ويقول يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة والسيد رابعة العدوية سئلت ما الإنسان قالت هو بضعة أيام كل من قضى يوم إن قضى بضع منه والحمد لله رب العالمين يعني المتكبر هو الله وهي صفة كمال فيه والإنسان إذا تكبر صفة غباء وجهل ونقص فيه والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين